بالكبرياء بالكبرياء بالكبرياء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 من عصاه ومن جحد طوبى لعبد صالح لجلال سيده سجد طوبى لعبد صالح لجلال سيده سجد لجلال سيده سجد يشبهه لو شاء متكبر سبحانه متفردون بالكبرياء له الجلال الأكبر له الجلال الأكبر كل الخلائق يعرفون بأنه رب الوجود على نیدیدیدیدیم موسیطر موسیطر موسیطر عصاه ومن جهد متفرد متفرد